117. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار 118. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار 119. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار 117. قل إنما أنا منذر 118. وما من إله إلا الله الواحد القهار 119. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار 110. قل هو نبأ عظيم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 112. أستكبرت أم كنت من العالين 113. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 114. قال فاخرج منها فإنك رجيب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 قال فبعزتك لا أقول أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.